Varsest, ku произaalt on solis windapad inhalt e isnabyis on sell to dõoks. Nema suoi Innehu la yuflihul valimoon Walakad hemmet bih Wohemme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 جَنَ أَوْعَاذَابٌ أَلِيم قَالَ إِنْ يَرَا وَدَّتْنِي عَن نفسي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 كَيْدُكُن إِنَّ كَيْدَكُن عَظِيمُ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ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 إنا لنراها في ضلال